والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ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 يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون